ve <Sessizlik> yuzsurun الذين كذبوا من كان عليه Sensem onu ala فَالطَّافَعَةَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَب بِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَصَرِيمٍ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم أكبر tabun fi sadrusun فَالْهُمْ أَن يُنذَرُونَ بِذَلِكَ ذُعِيم أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ تطيعون خاشعة أعصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ay <laughs> ان كوان لا تقم فَنَزَّلْنَاهُ مِنْ صُلْحٍ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ